إعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي إخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالدة وصية صرمة بن أنس يا بني الأرحام لا تقطعوها وصلوها قصيرة من طوال واتقوا الله في طعاف اليتامى ربما يستحل غير الحلال واعلموا أن لليتيم وليا علما يهتدى بغير السؤال ثم مال اليتيم لا تأكلوه إن مال اليتيم يرعاه والي يا بني الأيام لا تأمنوها واحذروا مكرها ومر الليالي أبو قيس صرمة ابن أبي أنس بن مالك ابن عدي بن النجار كان أبو قيس قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح فارق الأوثان واغتسل من الجنابة وهم بالنصرانيه ثم أمسك عنها ودخل بيتا واتخذ مسجدا لا يدخله عليه طامث ولا جنب وقيل عبد رب إبراهيم حتى فارق الأوثان وكرهها حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم وحسن إسلامه وهو شيخ كبير وكان قوالا بالحق وعظما لله عز وجل في الجاهلية يقول في ذلك الشعر الحسنة في الأبيات وصايا عديدة منها صلة الرحم والوصية باليتامى وقد خصت ضعفاء منهم واوصى الشاعر بنيه بأن يحذروا غدر أهل الزمان ومكرهم والأرحام هم الأقارب الذين يرتبطون مع الإنسان بنسب سواء كانوا من جهة الأب كم من جهة الأم سواء كانوا يرثونه أم لا قال الراغب الاصفهاني الرحم رحم المرأة ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة ونظام الأسرة وجد مع وجود البشر وهو مستمر ما دام للبشر وجود على الأرض ومن يرد أن يتتبع الأسرة ونظامها عبر التاريخ فلينظر في سير الأنبياء منذ آدم وأسرته وشيث وأسرته وإدريس وأسرته ونوح وأسرته وإبراهيم وأبنائه من الأنبياء وأسرهم إلى محمد وأسرته صلى الله عليه وسلم باعتبار أن الأنبياء والرسل هم عيون البشر وهم أشرف الخلق عند الله عز وجل صلة الرحم تقوي الترابط بين أفراد الأسرة من فوائدها زيادة على كونها امتثال لحكم شرعي أنال به رضا الرب تعالى ففاعلها تحصل له من البركات ما لا يعد ولا يحصى صلة الرحم بركة في العمر وبركة في الرزق مصداقا لقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام عن أنس رضي الله عنه من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه كما أنها أيضا تزرع الألفة والمحبة بين الأهل والأحباب تجعلهم كالجسد الواحد تجلب لصاحبها النعم وتدفع عنه النقم وتقيه نصارع السوء لأنها أي صلة الرحم من أعظم صنائع المعروف مكارم الأخلاق عشر صدق اللسان وصدق البأس وإعطاء السائل وحسن الخلق والمكافأة بالصنائع وصلة الرحم قال المقنع الكندي حسبك من ذل وسوء صنيعة مناوات ذي القربى وإن قيل قاطع ولكن أواسيه وأنسى عيوبه لترجعه يوما إلي الرواجع ولا يستوي في الحكم عبدان واصل وعبد لأرحام القرابة قاطع. تمسكوا بأحبتكم جيدا وعبروا لهم عن حبكم واغفروا زلاتهم فقد ترحلون أو يرحلون يوما وفي القلب لهم حديث وشوق واحذروا أن تخيطوا جراحكم قبل تنظيفها من الداخل ناقشوا وسوّغوا واشرحوا واعترفوا وتنازلوا فالحياة قصيرة جدا لا تستحق الحقد والحسد والبغض وقطع الرحم غدا سنكون ذكرى فقط والموت لا يستأذن أحد فبتسم وسامحوا كل من أساء إليكم صلة الرحم هي الدليل القوي على مدى حبك وتعلقك بالله سبحانه وتعالى إن قاطع الرحم لا يقبل عمله صلة الرحم من مات للعدد مثرات للنعم وهي توجب السؤدد صلة الرحم من أفضل شيم الكرام وهي عمارة النعم ودفاعة النقم وتدفع ميتة السوء وفي الشعر العربي عشرة معان لليتم هي لقب للنبي محمد خاتم المرسلين وفاقد الأبوين أو أحدهما وفاقد رعاية وتربية الأبوين الأحياء والمفتقر للأخلاق والقيم والعلم وفاقد المحبوبة وفاقد الوطن والحر وبيت الشعر المتفرد والمكان أو الشيء المتفرد واخيرا الوحدة واليتم حالة تستحق الرأفة والرحمة استحقت في العصر الجاهلي عند الشعراء والحكماء وأولاها القرآن الكريم عناية خاصة فنزلت آيات القرآن محذرة من أكل مال اليتيم وتحدث عن اليتيم العلماء والمصلحون ولم يتخلف الشاعر العربي أو القاسم الشابي عن وصف بكائية لليتيم وأحواله في قصيدة شكوى اليتيم قائلا فسرت وناديت يا أم هيا إلي فقد أضجرتني الحياة ولما ندبت ولم ينفع وناديت يا امي ولم تسمعي رجعت بحزني إلى وحدتي ورددت نوحي على مسمعي وعانقت في وحدتي لوعتي وقلت لنفسي ألا فسكتي وصايا خالدة حكم وقيم تجارب وعبر ربط الحاضر بالماضي وتأكيد على وصل الخير امتدادا جي. فجيلاً ولان الوصيه امانه الموصي ونصيحته والعمل بها امانه المستوصى وصايا خالدة اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري